بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف